بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المكتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله وهي اسم وفعل وحرف فأما الاسم فيعرف بألك الرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتائد ربط نحن اليوم مع الدرس الثاني من دروس شرح قطر الندى وتقدم في الدرس الأول الحديث عن الكلمة ورأينا أن الإمام بنهي شام رحمه الله عرف الكلمة بقوله هي القول المفرد هي القول المفرد ثم شرح وبين أن المراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى ثم أيضا شرح اللفظ بقوله هو الصوت المشتمل على بعض الحروف أي الحروف المباني ثم بيّن المفرد وهو مقابل المركب عرفه بقوله وما لا يدل جزءه على جزء معناه والمركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه وبيّن أن الكلمة تُطلق على الجمل المفيدة. تُطلق لغةً واصطلاحة على الجمل المفيدة. ويكون هذا الإطلاق مجازي كما رأينا. وتُطلق أيضاً على القول المفرد. ويكون هذا الإطلاق حقيقي. ثم استشعر المصنف رحمه الله سؤال ولماذا لم ينص على الوضع لماذا قال الكلمة قول مفرد ولم يقول وضع الجواب لأنه عبر بالقول والقول لا يستعمل إلا في ما هو موضوع فلم يحتاج إليه ثم استشعر سؤالا آخر لماذا عبر بالقول ولم يعبر باللفظ فأجاب قال لأن القول جنس قريب لأن قلت أفراده وأما اللفظ فهو جنس بعيد حيث كثرت أفراده وهذا تقدم الآن سيتحدث عن أنواع الكلمة بعدما عرف الكلمة بيّن رحمه الله أنه يدخل تحتها ثلاثة أنواع هذه الأنواع الثلاثة هي اسم وفعل وحرف فالكلمة السابقة إما أن تكون اسم وإما أن تكون فعل وإما أن تكون حرف لماذا إن حصرت أنواع في الثلاثة مفهوم مضوع؟ لماذا انحصرت أنواع الكلمة في هذه الثلاثة في الإسم والفعل والحرف؟ هل كانت أربعة؟ هل كانت اثنتين؟ هل كانت أكثر؟ لماذا كانت ثلاثة؟ بيّن المصنف رحمه الله الإمام بن هشام بيّن في شرحه أن دليل حصري الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة قال الدليل هو دليل استقرائي والاستقراء والاستقراء هو التتبع بمعنى أن العلماء تتبعوا كلام العرب العلماء أهل الاختصاص تتبعوا كلام العرب وأشعارهم فوجدوا أن الكلمات المستعملة عند العرب لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة مفهول موضوع العلماء تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن العرب استعملوا في لغتهم هذه الأنواع الثلاثة استعملوا الاسم واستعملوا الفعل واستعملوا الحرف ولم يستعملوا شيئا آخر إذ لو استعمل شيئاً آخر لوجده العلماء مفهول مضوع؟ لو أن العرب استعملوا نوعاً آخر غير هذه الثلاثة لوجده العلماء ولما لم يجده العلماء لم يجدوا إلا هذه الثلاثة دل, دل على أن الكلمة أو أنواع الكلمة عند العرب محصورة في هذه الثلاثة في الاسم والفعل والحرف هذا دليل استقرائي وهناك دليل عقلي نبه عليه الكثير من أهل العلم هذا الدليل العقلي هو كالتالي إن الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها مفهوم؟ الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها فإن دلت على معنا في غيرها، فهي؟ الحرف. وإن دلت على معنا في نفسها، فهي؟ كيف هي إسم أو, أو حرف؟ ما زال مقدم أخرى عنوصل النتيجة. فإن دلت على معنا في نفسها، فإما أن تتعرض للزمان أو لا. مفهور المضع؟ فإن دلت على معنا في نفسها، إما أن تتعرض للزمان، يعني تدل على الزمان أو لا تدل على ذلك فإن دلت على الزمان فهي فعل وإن لم تدل على الزمان فهي اسم أعيد هذا دليل عقلي به حصر العلماء الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة قالوا الكلمة من حيث هي لا بد أن تدل على معنى وهذا تقدم في الدرس السابق إذ عرف المصنف رحمه الله الكلمة بقوله قول مفرد ورأينا أن القول هو لفظ دال على معنى إذن وبالتالي الكلمة تدل على المعنى أم لا؟ تدل على المعنى إذن الكلمة لا بد أن تدل على معنى إلا أن هذه المعنى إما أن تدل عليها في غيرها وإما في نفسها المفهوم؟ الكلمة إلا إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها خلي في نفسها نرجع لي في غيرها فإن دلت على معنى في غيرها ماذا تسمى هذه؟ حرف وإن دلت على معنى في نفسها فننظر إما أن تدل على الزمان أو لا تدل على الزمان فإن دلت على الزمان فهي فعل وإن لم تدل على الزمان فهي اس فانحصرت الأنواع في هذه الثلاثة ومن هذا الدليل العقلي نستطيع أن نضع لكل نوع تعريفا أما تعريف الحرف فهو كلمة دلت على معنى في غيرها الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت للزمان وتعرضت بصيغتها للزمان أو دلت على الزمان والاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض للزمان مفهوم الموضوع السؤال المصنف رحمه الله كما سياتي عرف الاسم وميز الاسم بالعلامات كما عرف الفعل والحرف أيضا بالعلامات ولم يتعرض للتعريف مع أن التعريف أو الضبط الأمور بتعارفها هو أولى لماذا لم يفعل المصنف ذلك؟ قال لأنه يتعامل مع المبتدي فذكر الأمور المحسوسة ذكر العلامات وهي أمور محسوسة وملموسة لا تخفى على, لا تخفى على أحد بينما التعريف قد يخفى على المبتدي على كل حال إذن قلن ثبت لدينا أن حصر الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة, في هذه الأنواع الثلاثة بدليلين دليل استقرائي ودليل عقلي بل ذكر بعضهم دليلا ثالثا وسمه بالدليل النقلي أخذوه من من القصة المعروفة عندما ذهب أبو الأسود الدؤل إلى علي بن أبي طالب يشكو له اختلاط لسان العربي بالعجم فقال باختصار قال له علي الكلام إسم وفعل وحرف إلى أن قال له أنحو, أنحو هذا النحو إذن ماذا قال له الكلام؟ إسم وفعل وحرف فقالوا هذا أخذ نقلاً عن علي بن أبي طالب أي ونعم وهي اسم وفعل وحرف إذن عرفنا ووضعنا تعريفاً لكل نوع قلنا الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان المثال واضح إذا قلنا درس أو كتاب فلا شك أن كلمة درس أو كتاب هذه الكلمة دلت على معنى أم لا؟ دلت على معنى كلمة كتاب دلت على الحجم المعروف ودرس دلت على المعلومات المعينة في موضوع معين هذه المعنى هل أخذت من نفس الكلمة أم من غيرها؟ من نفس الكلمة إذن فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها يعني بنفسها وهل نفهم منها الزمان؟ إذا قلنا درس هل نفهم الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل؟ لا هذه الكلمة كلمة الإسم لا تتعرض للزمان لا يفهم منها الزمن لا تدل على زمان إذن هذا هو رسم الفعل فهو كلمة دلت على معنى في, يعني في نفسها إذا قلت جاء أو تكلم فتكلم أو يتكلم أو تكلم ماضي أو مضارع أو أمر فهذه الكلمة الثلاث كل, كل واحدة دلت على معنى الذي هو تكلم أو المجيء في جاء أو, أو الحضور في حضرة وهكذا دلت على معنى في نفسها أم في غيرها في نفسها إذن فهي إلى هذا الحد كريس فكما أن الاسم دل على كلمة دلت على معنى في نفسها كذلك الفعل والفرق بينهما هو أن الفعل يدل على الزمان فحضرة كلمة حضرة تدل على الحضور وتدل مع ذلك على, على زمن الحضور الذي هو الماضي أو يحضر الآن أو في المستقبل إذن فالفعل يدل على معنى في نفسه ومع قتلانه بالزمان أما الحرف فهو كلمة دلت على معنى في غيرها الحرف يدل على معنى فإذا قلت مين تدل مثلا على الابتداء أو على التبعيد الباء تدل على السببية مثلا لكن هذا المعنى الذي هو التبعيد أو الابتداء أو الظرفية في في أو الاستعلاف في على أو المجاوزة في عن أو قد تحقيق في قد إلى آخره هذه المعاني لا تظهر إلا مع مدخول الحرف إلا إذا جئنا بكلمة أخرى بعد الحرف فإذا قلت خرج المصلون من المسجد إلى بيوتهم فمن دلت على الابتداء لكن هل نفهم الابتداء من من وحدها خرج المصلون من هل نفهم الابتداء لا. خرج المصلون من المسجد إلى إلى تدل على الانتهاء لكن هل يفهم هذا الانتهاء أم لا لا يفهم إلا إذا أتينا بالمجرور قلنا إلى بيوتهم فكان الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها فمعناها لا يظهر إلا في الغير طيب بعدما بيّن المصنف رحمه الله الأنواع الثلاثة التي تدخل تحت الكلمة شرع يعرف كل نوع بعلاماته مفهوم؟ شرع يبين ويعرف كل نوع من الاسم والفعل الحرف يبينه ويعرفه من قسميه بعلاماته فبدأ بالاسم فقال فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربته فذكر ثلاث علامات ذكر الإمام بن هشام لتعريف الإسم ولتمييز الإسم ثلاث علامات علامة تكون في أوله وعلامة تكون في آخره وعلامة ثالثة معنوية أما العلامة التي تكون في أوله فهي أل قال فيها فأما الاسم فيعرف زيد بأل فيعرف بال اولا التعبير بال ال اولى من التعبير بالالف واللام كما عبر الامام ابن اجرب ابن اجرب ماذا قال ف يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام لكن الامام ابن هشام عبر بال كابن مالك اذ قال في الفيته بالجر والتنوين والندى وأل والتعبير بأل أولى من التعبير بالأليث واللم لماذا قاعدة أن الحرف إذا كان موضوعا على حرف واحد فيعبر عنهم بسمه لا بلفظه وذلك كباء الجر ولا الجر همزه الاستفهام وما إلى وما الى ذلك فلام الجر او باء الجر بالقلم هذا حرف موضوع يش هذا حرف. موضوع على إيش؟ على حرف واحد. موضوع على حرف واحد. إذا أردنا أن نتحدث عنه. هل نعبر عنه بلفظه أم باسمه؟ نعبر عنه باسمه. فنقول الباء أو نقول باء الجر. نقول اللام أو لام الجر. نقول الهمزة أو همزة للسفام وهكذا. نعبر عنه ب؟ باسمه طيب لكن إذا كان موضوعا على حرفين مثل هل بل قد إلى آخره إذا كان الحرف موضوعا على حرفين فيعبر عنه هل باسمه أم بلفظه بلفظه فنقول هل ونقول بل ونقول قد ولا نقول الهاء واللام الباء واللام القاف والدال في قد مفهوم إذن هذه القاعدة إذا كان الحرف موضوعا على حرف واحد نعبر عنه بماذا باسمه ماذا يسمى يسمى الباء عبر بالباء يسمى اللام عبر باللام يسمى الواو، عبر بالواو، كما نقول في واو العاطف أو في واو القسم إلى آخره. وإذا كان موضوعاً على حرفين، نعبر عنه بماذا؟ بلفظه. فنقول هل؟ يعني كما نتلفظ به في الجملة، نتلفظ به عند الحكم عليه أو الحديث عنه. نفو الموضوع. إذن بناء على هذه القاعدة، إذا رجعنا لأل، هل هي موضوع على حرفين أم على حرف واحد؟ موضوع على حرفين وقد علمنا أن الموضوع على حرفين يعبر عنه ب... بلفظه ولذا كان هذا التعبير أولى بأل طيب هنا اعتراض على المصنف و... ومن عبر بتعبيره الذي عبر بأل إذن من هذه النحية التي تحدثنا عنها الآن فالتعبير سالم وهو الأولى لكن من جهة أخرى كما يقول المعلق محيد دين عبد الحميد الأولى هو التعبير بأداة التعريف كان الأولى المصنف يقول فأما الاسم فيعرف بأداة التعريف لماذا؟ لماذا كان التعبير بآدات التعريف أولى من التعبير بأل؟ لسببين. مفهوم؟ لسببين. السبب, السبب الأول، لاختلاف العلماء في المعرف ما هو. هل هو أل برمتها؟ أم إلا مفقط؟ فهمنا؟ العلماء اختلفوا. هذه التي تدخل التي نتحدث عنها هي تسمى المعرفة تسمى أداة تعريف يا لا. كل لا لكن شكل معرف؟ واش أل برمتها وبتمامها هي المعرفة؟ أم أن المعرف هو الألم فقط؟ خلاف ما بين, ما بين العلماء فالإمام الخليل قال أل برمتها هي أداة تعريف والإمام سبويه يقول المعرف هو اللام فقط وأشار الإمام بن مالك إلى القولين بقوله الحرف تعرف أولم فقط فنمط عرفت قل فيه النمط الحرف تعريف هذا قول أولم فقط بل هناك قول ثالث لا علينا فيه طيب بما ان الخلاف حاصل عند العلماء ما هو المعرف هل البرمته ام اللم فقط فكان الاولى ان نخرج من هذا ونعبر باداه التعريف نعبر بماذا باداه التعريف فان عبرنا باداه التعريف نكون قد يكون قولنا قد شامله القولين معا فالذي قال. عداة التعريف هي. أل يكون داخل في قولنا عداة التعريف. والذي قال. اللام فقط. يكون قوله داخلا. في قولنا عداة التعريف. بينما لما نقول. فأما الاسم فيعرف بأل. يكون دخل في قولنا. أو يكون قولنا شامل. قولا واحدة. أما الذي قال. لم فقط. فلا يدخل. هذا سبب. السبب الثاني. قالوا ان التعبير بأداة التعريف أشمل من ناحية أخرى وهي أم الحميرية في لغة حمير قبيلة عربية نعم وبعضهم ينسب هذا حتى إلى طيئ على كل حال هؤلاء عندهم أداة التعريف هي أم فيقلبون لام ال بالميم مفهوم مثلا عوض ان يقول الفرس ماذا يقول ام فرس ام فرس الكتاب يقول ام كتاب الرجل يقول ام رجل فلام يقلبونها ميمن ومنها وعلى هذه اللغة خرج قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصفر ليس من البر الصيام في الصفر قال رويا ليس من البر أم صيام في الصفر في هكذا قالوا روي لأن الشيخ الألباني قال الحديث بهذا اللفظ شاذ ولم يصح شاذ ولم يصح لكن على كل حال هذه الحديث لم يصح لكن اللغة ثابتة اللغة ثابتة طيب فإذا قلنا إذا عبرنا بأداة التعريف يكون التعبير شاملا للقولين السابقين في أل هل هي المعرفة أم اللم فقط ويكون أيضا شاملا لأم الحميرية لأن أداة التعريف تشمل الجميع على كل حال فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل فأنت إن أردت أن تعرف كلمة أهي اسم أم هي فعل أدخل عليها أل أو أدخل عليها أداة التعريف فإن قبلتها وصح الدخول، اعلم أن تلك الكلمة هي إيش؟ إيش؟ فمثلاً كلمة رجل، أردنا أن نعرف أهي إسم أم فعل أم حرف أم ماذا؟ ندخل عليها هذه الأداء، فنقول الرجل، صح الدخول أم لم يصيح؟ صح الدخول، إذن فرجل إيش؟ كتاب تقول الكتاب، درس تقول الدرس، بيت تقول البيت، طريق تقول الطريق، وهكذا الله. إذن فتكون هذه الأداة أداة التعريف تكون علامة من علامة الإسم إذ هي خاصة به ولا تدخل على غيره لا تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف طيب هذه العلمة الأولى ولش كأن هذه العلمة تكون في أول الإسم هذه العلمة التي تكون في أول وتدخل عليه من أوله العلم الثانية وتكون في آخره هي التنوين ما هو التنوين عرفه الشارح بقوله هو نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد نفهم فقد تجدون خلاف في هذا التعريف فهناك هذا التعريف ورد عند العلماء بألفاظ متعددة مختلفة لكن المعنى واحد إذن ما هو التنوين؟ هو نون ساكنة فلاش عندما نتلفظ به نتلفظ بنون ساكنة إن الله غفور رحيم فنتلفظ بماذا؟ بنون ساكنة وعندما نقول ساكنة الأصل فيها ساكن وقد تحرك هذه النون الساكنة قد تحرك لدفع التقاء الساكنين وذلك كما إذا قرأنا قول الله تعالى دون وقف قل هو الله أحد الله الصمد أحد الله نفهمنا أحدني كان أحد نون ساكنة لكن عندما وصلنا كسرنا تلك النون ليدفع لقاء الساكنين كذلك إن ربهم بهم يوم اذل خبيرون القارعه لخبيروني القارعه فاصبح النون الساكن يش مكسوره عملا بالقاعده ان ساكنان التقى يزاد كثير ما سبق اذا فعندما يقولون في تعريف التنوين هو نون ساكنه ساكنه يش بأصلها ساكنه باصلها وقد تحرق لدفع التقاء الساكنين فهذه الحركة حينها لا يعتد بها إذ هي حركة طارئة طيب زائدة وهذا القيد نفرق به بين النون الأصلي الساكنة أنعمت أنعمت أن هذه نون ساكنة أصلية بينما التنوين هو نون ساكنة زائدة ليست من أبنية الكلمة نون ساكنة زائدة تلحق الآخرة لم يقل المصنف تلحق آخرة الاسم وإنما قال تلحق الآخرة <تصفيق> لم يحتج إلى تعيين الاسم لأنه أصلاً ذكرها علامة من؟ علامة الاسم هي من خواص الاسم اصلا. تلحق الآخرة بمعنى أن هذا التنوين لا يكون في الأول ولا يكون في الوسط لا يكون في الأول لماذا؟ لأنه ساكن والعرب لا تبتدئ بساكن لا يكون ولا يكون في الوسط لماذا؟ لأنه ينبئ عن نهاية الكلمة بما أنه ينبئ عن نهاية الكلمة فلا يمكن أن يكون في وسطها أن الوسط يعني أن الكلمة لم تنقضي بعد وهو يدل على لانقضاء على النهاية فتنافى إذن لا بد أن يكون في الآخر تلحق الآخرة لفظاً لا خطة تلحقه لفظة عند التلفظ نعم نتلفظ بنور ساكنة غفور رحيم كتاب وهكذا لكن هل نكتبها خطاً؟ لا لا تكتب وإنما يستغنى عنها بماذا؟ بتكرار الشكلة فإذا كانت حركةُ الإعراب فتحة, نكررها", فيسبحُ أمامنا، هم، فتحتان، وإذا كانت حركةُ الإعراب ضمة، نكررها، فيسبحُ أمامنا ضمتان، وإذا كانت حركةُ الإعراب كسرة، نكررها، فيسبحُ أمامنا أيضًا، كسرتان وهكذا وإذا كانت حركةُ الإعراب سكون.. نكررها فاش كنا صغار باقين صغار كانت كن تعلمون نكتبوه كي بدال فقي قولنا شي اقوال كي قولوها جيب النصبات جيب الاليث كذا و تاي الرفح تايين و الفتح نصب تايين ايو حتان حتان وصلو نقولو واحتان ما معك و القزم قول القزم تايين يعني القزم السوق ما هو يقول والقزمتين يجي نجوحنا ما, <سؤال> <تصفيق> ما, ما يكونوش ما يكونوش القزمتين ما يكونوش ما يجتمعوش أيوة نعم. على كل حال هذا هو التنوين زاد المصنف قال لغير توكيد تلحق الآخرة لفظ الله خطا نزيد لغير يتوكيد. لماذا زاد هذا القيد ليخرج نوعا يشبه التنوين وذلك في قوله تعالى لا نسف عن بالناصيه لا نسف وفق منه فتحتين يعني التنوين هذا معروف مصطلح عليه بالتنوين لكن الحقيقه هذا هل هو تنوين لا نسف هذا التعريف السابق ينطبق عليه نون ساكنه زائدة تتبع تتبع الاخره لفظا لا خطا لفظا لنسفا لا خطا لكن في الحقيقة هل هو تنوين لا وانما هو توكيد نون التوكيد نون التوكيد الخفيفه انقلبت أليفا وكذلك في قوله تعالى لا يسجنن ولا يكونن ولا يكونن من الصاغرين تمام هذا لا يعد تنوينا وإنما هو نون توكيد انقلبت ألفاً نعم. إذن هذا التنوين قد, قد يعترض به المعترض ويقول وجد التنوين مع الفعل فنقول هذا ليس تنويناً وإنما هو نون التوكيد ولذا زاد المصنف لغير توكيد ليخرج هذا أيوة نعم. هذا التنوين يعد علامة من علامة الإسم هذا التنوين الذي تقدم يعد علامة يتميز بها الاسم من الفعل والحرف طيب. المصنف في الشرح إمام بن هشام الشرح مثل بأمثلة متعددة قال نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات لماذا عدد الأمثلة؟ ليشير إلى قاعدة تعدد التنوين فالتنوين لا مش أربعة أكثر أنواع عديدة أوصلها الإمام الصيوطي إلى عشرة عشرة الأنواع للتنوين لكن أشهر هذه الأنواع التي يتميز بها الاسم هي الأنواع الأربعة المعروفة التي هي تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين العوض وتنوين المقابلة هذه الأنواع الأربعة تأخذ من, تمثيل من أمثلة المصنف أما تنوين التمكين فمثل له بمثالين نحو زيد ورجل إشارة إلى أن هذا النوع من التنوين يكون في المعارف ويكون في النكرات يوجد في المعارف كزيد, كزيد ويوجد في النكرات كرجل ما هو الضابط الذي نضبط به هذا النوع من التنوين؟ هذا التنوين هو الذي يكون في الأسماء المعربة المنصرفة. هو يكون يكون في الأسماء المعربة المنصرفة المنصرفة المشي الممنوعة من الصرف. سواء كانت معرفة أو كانت نكرة. هذا التنوين؟ هذا التنوين؟ التمكين، ولك أن تسميه بتنوين الصرف إما, أن تس... إما تسميه بتنوين التمكين أو تسميه بتنوين الصرف النوع الثاني تنوين التنكير وهو الذي يكون في بعض الأسماء المبنية يكون في بعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها فما نون منها ينكر وما لم ينون منها يعرف كما قال ابن مالك واحكم بتنكر الذي ينون منها وتعرف سواه بينه وهذه الانو... هذه الأسماء هي أسماء الأفعال كصهين وسبويهين وما إلى ذلك فإن نونتها دل تنوينها عليش على تنكيرها المثال المعروف فإذا سمعت شخصا يتحدث, يتحدث فأردت أن تسكته إسكاتا مطلقة أردت أن تسكته إسكاتا مطلقة لا يتحدث. لا يتحدث بشيء لا بذلك الكلام الذي يتكلم فيه ولا بغيره فماذا تقول؟ صهين ساحين بالتنوين نكره نعم. والنكره تفيد على الشيع اسم شائع في جنسه, جنسه. جنسه. اذا كانك قلت له اسكت عن كل كلام ولا تتحدث بشيء عن, عن جنس الكلام نعم لكن اذا اردت منه اه اذا أردت منه السكوت عن كلام معين ارد المقلب المقلب الشريط لكن تحدث بغيره فماذا تقول له؟ صهي إذن عندنا صهي وعندنا صهي فصهي نكرة وصهي معرفة إذن صهي نكرة فهذا التنوين الموجود فيه ماذا يسمى؟ تنكير. تنوين التنكير تنوين التنكير يدل على أن الإسم نكرة ثالث تنوين العوض قالوا وتنوين العوض إما أن يكون عوضا عن جملة وإما أن يكون عوضا عن مفرد وإما أن يكون عوضا عن حرف عوض عن جملة هو الذي يلحق كلمة إذ كلمة إذ كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون حينئذ هذا التنوين تنوين ماذا تنوين العوض عوض عنش؟ عن جملة والأصل وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقومة تمظرون بلغت الروح الحلقومة هذه جملة فعل فاعل مفعول حذفت وعوض عنها تنوين إذن هذا التنوين يعوض عن جملة وذلك مع كلمة إذ أو يومئذن يفرح المؤمنون بنصر الله ويكون عوض مفرد عوض عن يش؟ عن مفرد وهو الذي يكون مع كلمة كل وبعض وأي كلمة كل وبعض وأي فإذا وجدنا التنوين مع هذه الكلمات الثلاث فلنعلم أن هذا التنوين تنوين عوض, عوض عن, عن مفرد مع كل كقوله تعالى كل كل يعمل على شاكلته كل كل فهذا التنوين ماذا يسمى التنوين العوض عوض عن, عن مفرد والأصل كل انسان يعمل على شاكل كل إنسان حذفنا انسان وعوضنا عنها تنوين. مع بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ هذا التنوين ماذا يسمى تنوين؟ عوض. عوض عن كلمة، عن مفرد والأصل فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ, بعضهم. فَحَذَفْنَا الضَّمِيرْ وَعَوَّضْنَا عَنْهُ التنوين. أو مع أي يقول الله عز وجل أيًّا ما تدعو فلاه الأسماء الحسنة أيًّا فهذا التنوين تنو، تنو، تنو، تنو، تنوين العوض والأصل أي إسم تدعون فله الأسماء الحسنى أي إسم أي ونعم ومن لفذة كل قول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى وكلا التنوين تنوين العوض على كل حال نعم إذن هذا النوع الثالث وبقي عوض يدخل في هذا النوع عوض عن حرف قالوا، والتنوين الذي يكون عوضاً حرف هو الذي يلحق الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف لما نقول اسماء المنقوصة، ما هو المنقوص؟ هو الذي في آخر هياء وقبله كسرة لازمة في آخر هياء وقبله كسرة هذا المنقوص ويكون هذا المنقوص ممنوع من الصرف فالتنوين الذي يوجد في هذا النوع من الإسم هو تنوين العوض وذلك كجوار وغواش وسواق إلى غير ذلك فهذا التنوين تنوين, تنوين العوض حذفة الياء الأصلية الجواري غواشي حذفت الياء فوقع, فوقع إخلال بصغة منتهى الجموع يعني صغة منتهى الجموع كما تقدم في شرح الأجرمية أن يتوسط الاسم ألف يأتي في وسط الاسم ألف ويتقدم عليه حرفاني ويتأخر عنه إما حرفاني أو ثلاثة حرف إما حرفان مساجدة. مساجدة الألف في الوسط وتقدم حرفان وتأخر حرفان أو مصابيح الألف في الوسط وتقدم حرفان وتأخر ثلاثة حرف أوسطهماياء هذه هي سيارة منتهى الجمعة جواري غواشي من هذا الضابط الألف في الوسط وتقدم حرفان وتأخر حرفان لكن إذا حدثنا الياء وقعيش إخلال وإجحاف بهذه الصغة. حيث باقي بعد الألف حرف واحد. حمنا؟ قالوا فالتحق هذا الجمع بأسماء الأحد. لم يبقى على صغة النتال جمع. طيب بما نظراً لهذا الإخلال وهذا الإجحاف بهذه الصغة عوضنا من المحذوف تنوين. فقلنا جوار وغواش. جوار و... فهذا التنوين. هل هو تنوين الصرف أم تنوين العوض تنوين العوض. العوض وليس تنوين الصرف أما تنوين الصرف فلا يوجد في هذا الإسم لأن الإسم ممنوع من الصرف والممنوع من الصرف لا ينون فقلنا تنوين الصرف هو التنوين وهذا الإسم ممنوع منه ف MXN فالتنوين الموجود هو تنوين العوض وليس تنوين الصرف وهذا التنوين يكون في حالة الرفع والجر في حالة الرفع وفي حالة الجر تقول جو... آه... جاءت جوار ومررت بجوار جمع جاري أما في حالة النصب فلا في حالة النصب فلا رأيت جواري لأن الياء لم تحذف حتى نعوذ عنها التنوين في حالة الرفع وفي حالة الجر حذفنا الياء لثيقالها بينما في حالة النصبي لم تحذف الياء حتى يعوذ عنها التنوين أيوة نعم. على كل حال هذا النوع سواء جاء عوضا عن جملة أو جاء عوضا عن كلمة أو جاء عوضا عن حرف فهذه الأنواع كلها يسمى بتنوين العوض وهو داخل في علامة الإسم النوع الرابع من أنواع التنوين هو تنوين المقابلة وهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم مقابلة للنون في جمع المذكر السالم فإذا وجدنا نوعا من هذه الأنواع الأربعة سواء كان تنوين التمكين أو التنكير أو العوض أو المقابلة إذا وجدنا نوعاً من هذه الأنواع مع كلمة فلنعلم أن تلك الكلمة هي اسم أنها اسم بدليل التنوين هذا معنى قوله وبالتنوين كرجلين ثم قال مشيراً إلى العلامة الثالثة وبالحديث عنه كتاء ضربت ضربت فعل وفاعل ضرب فعل ماذا؟ التاء فاعل ورأينا في الأجرمية وسنرى أن الفاعل لا بد أن يكون إسما إن الفاعل لا بد أن يكون إسما إذا أنت من ضربت إسم أردنا أن نرى بماذا عرفنا أنه اسم. ما هو الدليل على إسمية هذا الإسم إذا أدخلنا عليه أداة التعريف لم يقبلها إذا أدخلنا عليها التنوين لم يقبل التنوين إذا أدخلنا عليه أي علامة من علامة الإسم لم يقبلها فهمنا؟ إذن بماذا نستدل على إسميته الجواب بالحديث عنه وإن شئ تقول بالإسناد إليه أنك تسند إليه معناً من المعاني أو خكماً من الأحكام مثلاً الآن في المثال ضربت إلى ضممنا التاء للمتكلم يكون المتكلم قد تحدث عن نفسه وأثبت وأسند هذا المعنى وهو الضرب لنفسه تكلمت قد أسند المتكلم التكلم لنفسه تحدث عن نفسه بأنه تكلم أقيس على هذا فالمضع قلت العلمة الثالثة هي الحديث عن الكلمة فإذا تحدثنا عن كلمة ما وأسندنا إليها أحكاب فهي إسم لأن الأحكام والمعاني لا تسند إلا إلى الأسماء لا إلى الأفعال ولا إلى الحروف لأن الحروف هي روابط يتدل على معاني في غيرها الأفعال هي أيضا تدل على الحدث تدل على الحدث لكن الإسم يدل على الذات والذات يقبل يقبلوا الأحكام ويقبلوا المعاني إذن إذا أسندنا معنا أو حكماً من الأحكام إلى كلمة فلنعلم أنها اسم. بل يقول لـ لـ الإمام يقول المؤلف إن هذه العلامة هي أنفع العلامات للإسم هذه العلامة اللي هي الإسناد أو الحديث عن الكلمة هي أنفع علامة من, من علامات الإسم يستغنى بها عن غيرها ولا يستغنى بغيرها عنها فهو المضوع؟ يستغنى بها عن غيرها فإذا اقتصرنا على هذه الكلمة أو على هذه العلامة أقول إذا اقتصرنا عليها واكتفينا بها لا صح لكانت شاملة لكل أنواع الأسماء كل اسم إلا ويصح أن نتحدث عنه وأن نسند إليه الأحكام أو المعاني ولا يمكن أن نستغني بغيرها عنها فمثلا إذا ذكرنا أداة التعريف أو التنوين هناك أسماء لا تقبل هذه الأداة ولا تقبل التنوين ولا تقبل غيرها وذلك كالضمير كالضمير، لا يقبل شيئاً من العلامات الأخرى إذن لا يمكن أن نستغني عن هذه العلامة وإلا لكان هذا الاسم، هذا النوع من الاسم خارجاً فون مضوع؟ أيوة نعم إذن المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة علامات علامة في أول الاسم تدخل عليه من أوله وعلامة تلحقه في آخره وعلامة معنوية وهي أنفع علامة. تقدم في درس الأجرومية أن المصنف ابن أجروم كم ذكر من علامات للاسم؟ أربعة. أربعة وهي الخفض والتنوين, والتنوين والألف واللام وحروف الخفض. الخفض. فيكون قد توافق أو اتفق مع ابن هشام في علامة واحدة. أو في علامتين؟ في علامتين في التنوين وفي أل وزاد عليه علامتين زاد عليه الخفض وحروف الخفض طيب والإمام بن مالك كم ذكر من علامات الاسم؟ خمسة قال بالجر والتنوين والندى والأل ومسند للإسم تميز حصل فاتفق مع ابن هشام في ماذا في أل وفي تنوين والإسناد العبارة مختلفة ابن مالك عبر بالإسناد وهذا عبر بالحديث عنه والمعنى واحد إذن فتكون العلامات التي ذكرها ابن هشام ذكرها أيضا ابن مالك لكن ابن مالك زاد علامتين زاد علامتين الجر والنيداء إذن فيكون الجر علامة من علامة الإسم ب... لما نقول الجر معناه الجر الذي يحدثه العامل الكسرة أو الخفضة على تعبير الكفيين الذي يحدثها العامل تكون في آخر الكلمة ناتجة عن عامل هذه علامة من علامة الإسم ايضا من علامه الاسم النداء فلا ينادى الا لاسم يا زيد يا عمرو يا الى اخره هنا كيورى الاشكان نجد حرف النداء دخل على الحرف وذلك اذا قلت آه... يا ليتني آه... أو... يا ليتك يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي فليت نحن نعلم أن ليت حرف حرف ترج من أخوات إن دخل علي حرف النيدة إذن بمعنى أن الحرف نودية أجاب العلماء عن هذا الإشكال بجوابين الجواب الأول ان هذه الياء ياء ليست للنداء وإنما هي للتنبيه هذا الجواب الأول قالوا إِنّ هَذِهِ ليَ ليست للنداء وإنما هي لتنبيه فهي آدات تنبيه وليست آدات نداء هذا الاول. ثانياً قالوا إِنَّ الْمُنَادَةِ الجواب الثاني قالوا إِنَّ الْمُنَادَةِ مَحْذُوف يَا لَيْتَنِي أي يا قوم ليت قوم يعلمون فالمنادة محذوف فيا داخل على منادة محذوف وليس الداخل على الحرف بهذه بهذين الجوابين دفع الإشكال وبقي أن النداء من خواص الإسم علامة من علامة الإسم على كل حال للإسم علامات يتميز بها ويعرف بها ذكر منها الإمام بن هشام ثلاثة ذكر الإمام بن هشام منها ثلاثة ال والتنوين والإسناد بعد هذا بعدما تحدث عن الإسم بعلاماته سيقسمه قبل الحديث عن الفعل وعن الحرف سيقسمه الاسم إلى معرب وابني قال وهو ضرباني إلى أخير معرب ومبني درس الله وإشاء الله